أصلكم عليهم من أجر إن أجر يلا على رب العالمين فالتقول عبادهم قال ونؤمن لك وقتباك الله الظلور قالهما علمي بما كان يأمنون إن حسابهم إلا على رب العالمين وتشهروا ما هذا بتوارد المؤمنين إننا إذا لذير مبين قالوا إن لم تنتهيانه لتكوننا من المرجومين قال رب إن القوم التهيب ترتح بيني وبينك أطحى ونجلي ومما أي من المؤمنين فألجناه ومماه في الملكمات صباركنا بعض الباقين إن في ذلك لا يهو ما كان أكثرهم مؤمنين وإن نربك له العزيز الرحيم. كذبت من المرسلين إذ قال لهم هدونا لا تتقون إني لكم رسولنا مين فتقوا الله واتون ما سألكم على منازل نجري إلا على رحل العالمين تبنون في كل ذي عناية تابصون وتتحدون مسؤالي على هلكم تحددون وإذا فتوشلوا متوشلوا جبار فتقوا وَتَقُولُ الَّذِينَ يَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مَتَاعَدُونَ أَمَتَّكُمْ بِأَنَّهُ وَبَلِلْجَنَّةِ وَهْيُنْ إِنِّي أَخَافُ لَغَمَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَو أَثَمَمَ أَمْ لَن تَكْمِلُوا الْعَادِي إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْغَوَلِ مَنَارُ الْبَغَدِ كَذَّبُوا قَهَرَتْ نَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِأَهْلِ مَكَانَتِهِمْ وَالنَّارِ كَذَلِكَ نُرِيحُكَ كَمَا صَمُودُ الْمُسْلِمِ إِذَا قَالَ لَهُ مَخُونٌ صَالِحٌ لَا تَقُمْ إِنِّي لَكَمَزُونَ النات هو عين وزروع وناخذة الوهاز وتنحطون من الجبال وبيوت الفارين فتقوا الهواتيون ولا تضيوا ومر المسلمين الذين يبسدون بلاده لاسلم قالوا إنما أنت من المساحرين ما أنت إلا بشر مسلمة فأتي بآية إن كنت من السوادق قال هذين قطل لها شرب ولكم شرب يا ممال ولا تمنسوها بسرع فيأخذك مداب جاملاز فأقروا فأصبحوا نادم فأقضهم إن في ذلك مؤمنين وأن ربك له لاسلم قدرقوا ملوتون المسلم إذا تتقنين لكم رسولنا من فتقوا لا واطئون وما أسألكم على من أجر إلا على رب العالم أتأتون ذقانا من العالم وتضرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل ينفقوا مرادون قالوا إن لم تنتهي ألوط لتكوننا من المخرجين قالوا إني لعملك من القالين رب نجني وعلي مما يعمل ترجنا وألو يجمعين إلى عجزوا في الغابر ثم في ذلك لا يهما كانت ثروم أمنين وإن ربك قال رب صاحب ولایت المسلمين قال اللهم شوائبنا لا تطقوني لا كما سننا امي تطقوا واكرموا المسلمين اجمعين اجل يا اله رب العالمين او قل لا تكونوا من المسلمين